احمد السقا منى زكي حب من طرف ثالث روجينا مجدي كامل حب من طرف ثالث محمد متولي زيزي مصطفى سهام جلال سليمان عيد حب من طرف ثالث النجم احمد راتب موسيقى دكتور جبالي حب من طرف ثالث المخرج المساعد شيرين إبراهيم تأليف محمود البزاوي حب من طرف ثالث المخرج حسين إبراهيم حب من طرف ثالث مستق معقول يا عم هنعيد تاني يس yes, موني تاني توم متش يا عم انا بجد تعبت موت وانا مفروض حاجز منتاش كمان ساعتين يعني لازم اعلان كل يكون خلصان قبلها بليز يا عمر بليز انا تعبانة مموت يا نيسة نوها نيسة نوها وزي اسماعيل يا استاذ مانع اي حد للاستوديو. انت اتجننت يا راجل انت ولا ايه والله ديوامري الاستاذ طز فيكوا في الاستاذ بتاعك وانا بقى دلوقتي هدخل عندن عشان اعرف الاستاذ ده بيعمل ايه جوه يا لسه نوم ما تقطعيش عيش عيشك خلاص اتقطع وما تنساش شوفلك حته تانية غير هنا تاكل فيها عيش انت ظاهر نسيت انت واستاذك ان الفلوس اللي بتقبضوها دي انا اللي بدفعها لكم وعايز اخرج من استوديو ما اشوفش وشك ده تاني هنا ودي احسن دلوقتي يا منى احسن علشان انت جنبي طب عاوزين نخلص الاعلان هو الاعلان احسن مني يا حبيبتي مفيش احسن مني مش انت كنت بتقولي اني احسن واحدة ولسه بقولها يا حبيبتي طب احسن في ايه عيونك حتة من الجنة وصوتك احلى جملة موسيقية في الدنيا ما حدش بيسمحها غيري هيا و ايه كمينة. ونهارك اسود ومهدب ده لو طلع لك نهار اصلا فضلي برا مش معقول ايه نهارة وليك عين اصلا تعرف المعقول واللي مش معقول انا انت ايه عاوز منها ايه حلاوة ما فيهاش ريحه الحلاوه فلوس انا اغني منها بكتير واشتريك واشتريها فيها ايه عشان تسبل لك وتسبل لها اي اي لو سمحت بقى سيبي ايدي بليز مش معموله نهى احنا في الاستوديو اه أو. والله اه صحيح الاستوديو ده بتاع مين بتاع انا قول لها بنفسي دلوقتي حالا استوديو ده بتاع مين اي وانا مش عايز اعرف سي بييدي لو سمحت قول مين؟ مين؟ قولها الاستوديو ده بتاع مين بتاع مين بصوت عالي. قول اي دراعي دراعي لو سمحتي الاستوديو بتاع, نوها. الانسة نوها. بتاع, الانسة قول. بتاع الانسة قول بتاع الانيسه نهى قول بتاع الانيسه نهى يلا بره وانت كمان يلا مستني ايه؟ مش فاهم يا حبيبتي, حبيبتي. انا برضو كذاب يا نوه ايوه كذاب ولو ما خرجتش دلوقتي حالا انا هعرف واريك التصرف الصح لا لا ط طب مش قدام الناس يا حبيبتي اهدي بس لا لا ده ينفعش غير اني هفزعك قدام الناس يا حبيبي اتفضل بره السوديو خالص اجري يلا هديك بالشلوط يلا <تصفيق> اسمعيني بس يا سناد <تصفيق> الا فاندي معاوزي الا فاندي معاوزي ما تخليك رقيقة وحنا اهينا عليها شوية مش كفاءة الغربة والبهدلة لا ما تبهدلها بسبب دي سناء سناء خليكي أقول يا سناء خليكي أقول بقى كل اللي أنت بتقول لك أنا مش عاكم تتكلم اللي أنت بتقوله ده خال طب أتكلم بأني لغة أني لغة ممكن تحوق فيك يا سناء وتفهميها وأنا أتكلمها أعمل إيه أثر فيكي وأنا أعمله إنك تعمل يرشين كويسين وتجي نتكوز بدما أنت أكد على البدل وقت حاضر حاضر يا سناء تحبي أجي إمتى إيه أعملت يرشين لأ لسه يا سناء لما تعملهم يا حبيبي عين عليك زمن بطل مصر في كرة الريشة هيتعامل فيه كده نظرية برضو نظرية السلامة سنان وانا مش طيقاك يا عمرو وعاوز اعرف انت ايه اللي معادك في عربيتي فتحتها ازاي انت ناسي يا حبيبتي اني معاي مفتاح العربية اه طبعا نلعب مني انا اتفضل انزل له المفتاح انا ممكن انزل وديك المفتاح بس ليه طلب واحد اتفضل انابص ايديكي قعدت زلم يا حبيبي يا كدكوت عملتها كم مره قبل كده وهفضل اعملها طول عمري يا نهارك اسند كمان ده انت واطي انزل انزل ما مقصدش ما اقصدش انا قصدي ايديكي هفضل ابصها طول عمري بلاش صوتك الناعم ده ما عدتش بتأثر بيه يلا انت بتتكلمي بجد ايوه طبع كده اهو وريني بقى يا صاحبه أحلى عيون في الدنيا أهو. يا حته من الجنة والله سامحيني بقى واللي انت عاوزاه انا هعمله اولا مالكش دعوة باللي اسمها موني وثانيا تسيب شغلانة الاعلانات دي هو الشغل ايه يا حبيبتي مع بابا في شركة السياحه بتاعته ما احنا تعرفنا على بعض وانا شغال في السياحة وانت طلبت ان نسيبها علشان البنات برضو ايه بغير عليه بس ده كتير قوي حبيبتي مش معقوله كل ما نشوف بعض نتخانق بدل ما نبقى رومانسيين تبقى لنا نكت يعني انا اللي نكديه وخنيقه كمان يا حبيبتي انا خنيقه انت دبلتك اهي لا لا ودبلتك ايه ده اللي اشتريت هلك اصلا انزل من عربيتي نوحة انزل يا نوحة انزل يا نوحة ارجع في وشك <تصفيق> اه هروح فين نواجب منين بس يا ربي رجلية غرمت وفق فقيت من لفه ودورهن في الشوارع معقوله حسن الناب حسن الناب بطل مصر في كرة الريشة والملف جميع محافظات وجه بحر القبلي ومحدش كذب يتبهدل البهدلة دي حسن الناب يعني الباكلوريوس حسن الناب يعني صيد في الاخر بعمل ايه هوى على رأي سناء بلا كرة الريشة بلا واكسا لا بيئة كيس الزبالة حيجيب شابكة ولا المساحي ولا الصابون والاسم نازل مصري جيب فلوس اسف يعمل فلوس على راي سماء يعمل قرشين <تصفيق> ده حتى القرشين مش عارف اعملهم اه ناس راكب عربيات وقعده في التكنيك <تصفيق> طب لو كنتي عايزة بس هي يا جماعه لا لو سمحتوا بدل ما انتوا واقفين تعددوا كده ساعدوني لا دي مسؤوليه وبعدين انتي عاوزه تنقليني بمكانه ليه عاوزه تغيري مكان حد ليه فيك ايه وبتاعي ايه طب ما حدش عارف مستشفى قريبة من هنا اه عشان تشوفوا اخر الكدال اللي انتوا عايشين فيه اسكت بقى طب حد يبلغ البوليس يا جماعة احسن حاجه خدولها تنظيف العربيه على اقرب مستشفى ممكن ده بتساعدني يا سيدي اتفضلي يلا ميرسي متشكره قوي يا بوبي هو معاي دلوقتي في العربيه وش كده من مكانه يعني اعمل ايه دلوقتي يا بابا اخلصي منه ايه بقولك اخلصي منه ارمي في اي حته وانا حابعت اللي شيلوه عالبوه واخلص منه فين بس يا بابا ما ما ينفعش حرام ده لسه في نفس اعمل اللي بقولك عليه حاضر باي باي اخلص منك ازاي دلوقتي انت طلعتيه منين بس اه إيه ده؟ آه. اه يا مامي اه تعرفين؟ تعرفين صوت حضرتك حلوة وي ايه؟ امتعان؟ حسن حسن الناب بطل مصري في كرة الريشة ومندوب مضيعات احيانا أوه. انت راح فين دلوقتي؟ اشوف بنتي يا اسامه انت ايه قلبك حجر انا قدامك اهو بطلبها الموبايل مقفول ما هي دي المصيبه مصيبه ايه بس نهى يكون حصل لها حاجه طب عايزاني نعمل ايه دلوقتي ننزل نلف عليها نبلغ البوليس لا كله للبوليس ليه ايه اللي حصل لنهى يا اسامه نهى جرالها ايه خليه بس اركز انت لسه هتركز انا نازله من كده ان حضرتك كنت بتستعبط تقريبا يعني انت مفيكش اي حاجة بتوجعك تقريبا طب ليه عملت فيا كده <تصفيق> هو انا برضو اللي عملت ولا انت انا ممكن أكون سليم من برا بس بس من جوا ممكن أكون حطام حطام يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في عندي مشاكل من جوا أنا مش حاسس بيها لأن اللي جوا غير اللي برا وأنت عارفة البني آدم اللي جوا بينده بس, بس بس يعني ايه عاوزني أعمل لك هيد الوقت لازم أفضل تحت الملاحظة على الأربعة 64 ساعة يعني أوديك المستشفى المستشفى زي الاسم برضو يعني ايه؟ يعني عمرو المستشفى حاولوا حاولوا لي اللي حصل لك حلهم ضربتني عربية طب من اللي ضربك الأنثى طب أنت ميني هنسى وانتو ملك وانا بنت ناس هيجبوك من شعرك ما اسمخ ما اسمخ لا تسمعيني للاخر من فضلك اسكت انا راجل حطامة ومدغدغ وانت اللي دستيني عشان انت شخصية مستكترة انا ايوه مستكتر ملك يعني انت يردك اللي بتعمله فيي انوحة ده يا اونكل احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي في الدبلة اللي رميتها في وشي وبعدين خليتها تاني لا وبتقول لي ايه نهي اللي اشترتهم ما مط ايه ما بترديش ليه انت كمان يا عمك عمك ايه وزفت ايه انت مش نوها دي خطيبتك ايوه طب روح يا اخويا شوفها راحت فين البنت اختفت وامها كمان ايه هربوا طب حضرتك بتقترح ايه يا استاذ حسن عنا بطل مصر في كره الريشه ومندوب مبيعات عشان نبقى في الامان لازم افضل تحت الملاحظه على الاقل واتنين ساعه ولا اقولك لك اقول لك 102 ساعه ازاي ازاي يا بنتي انت مش فاهمه حاجة ده انت مجنونه رسمي ما انا مجنونه من فضل حضرتك نزليني في اي حتة وانا هتصرف هتتصرف يعني تعمل ايه هروح اي مستشفى وبعدين بالمستشفى نروح الاسم ونشوف بقى ايه اللي هيحصل وهتقول لهم طبعا على اللي حصل عشان يعرفوا يعالجوني على الاقل لازم يعرفوا سبب الاصابه انا قلتلك لك انا حطام آه. ايه اللي هي فين الاصابه دي انا مش شايف حاجه الاصابه اللي مش باينه اخطر بكتير جدا من الاصابات اللي احنا شايفينها آه. أوه. بطل الاه دي اه والظاهر ان في اصابه مش باينه بجد اه بس بس يبقى مفيش غير انك تبقى تحت ملاحظتي انا ايوه ايوه ابوس ايدك على الاقل على الاقل 206 وست ساعه ميتين وست ساعه في الجنه يا ابو علي بتقول حاجه أوه. حب من طرف تالت حب من طرف تالت محيي الدين عبد المحسن محمد فريد المرسي ابو العباس رشدي الشامي تسجيل حسام الشريف مونتاج رامينو حب من طرف ثالث محمود البزاوي حسين إبراهيم حب من طرف ثالث لحظات حاسمة